خمسة أرجل أو ستة أرجل تقطع فيها اليد إذا سرق من حرز مثله، فالاموال لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية ويحرم على المسلم أن يستحل مال أخيه المسلم وإن قلّ وحتى غير المسلم ما يجوز له أن يستحل مال معاهد أو ذمي دخل البلاد بأمان ما يجود له أن يستحل ماله حرام عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق الذي سرق الرداء فسمع صفوان الرجل يراد أن تقطع يده على شر رداءه قال هو له يا رسول الله انا سامح ما أريده لا تقطع يده من شان رداءي قال عليه الصلاه والسلام هل لا قبل ان تاتيني به يعني لو سامحت قبل ان ترفعه الي لتمت مسامحتك وتنازلك لكن اذا رفعته الي انت انتهيت وصار الامر الي وال والرسول عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين فما بلغ السلطان يجب أن ينفذ من الحدود ولعن الله الشافع والمشفع ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ من حد فقد وجب ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المراه المخزوميه قالوا نريد شخص يشفع لهذه المراه عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نجد اولى واحسن واقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اسامه ابن زيد رضي الله عنهما أسامة بن زيد يذهب ويشفع فجاء كبراء القوم إلى أسامة وقالوا لنا إليك حاجة اشفع لهذه المراه عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها فذهب اسامه رضي الله عنه ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ الحدود إذا وجبت ما يجوز لأحد أن يشفع فيها مثلا شخص عليه حد الخمر معترف أو ثبت بشهود أو بإقرار منه وأخذ لأجل أن يقام عليه الحد هل يجوز لشخص آخر من المسلمين يقوم يتقدم للقاضي أو للحاكم أو لولي الأمر يقول اسمحوا له ولن يعود أنا شافع فيه شفعني فيه سامحه لا الحدود ما فيها مسامحة ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم يعني قبل أن تصلني أنتم سامحوا أنت يا صفوان لو سامحت الرجل قبل أن ترفعه إلي صحة المسامحة لكن الحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر يجب تنفيذها او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل ما يجوز ان يقول السارق لمن راه اعطيك مبلغ ولا تخبر عني لا ترفع امري الى الحاكم فالصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوض عن ترك الشهاده في الصوره الاولى الواجبه وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه بخلاف ما اذا كان هو المسروق واصطلح مع السارق فالصلح جائز لانه صالح عما له والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يجوز اخراج الزكاة لزوجة الابن المريضة عقليا والذي تقيم معنا في نفس المنزل علما بان لديها ثلاثة اولاد لا لا يجوز لك ان تدفع الزكاة لزوجة ابنك المريض ولما لأن نفقة ابنك واجبة عليك ونفقة زوجته تبع له ونفقة أولاده تبع له فإذا كان ابنك هذا المريض عقليا أو بدنيا عنده مال فهو ينفق على زوجته وولده وإذا لم يكن عنده مال فيجب عليك أنت أن تنفق عليه من مالك لا من زكاتك لأن من تجب نفقته عليك ما يجوز أن تعطيه من الزكاة لما لأنك ترد زكاتك على نفسك يجب عليك أن تعطي هذا الولد وزوجته مثلا مئة ريال نفقة تعطيهم من الزكاة توفر المئة لنفسك فما يجوز فمن تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة ابنك إذا قصرت من النفقة تجب عليك نفقته ابوك اذا قصرت به النفقه يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز ان تعطيه من الزكاه اخوك الذي ترثه انت يجب عليك ان تنفق عليه اذا قصرت به النفقه ان كنت لا ترثه نعم فتعطيه من الزكاه يقول السائل هل للمال المتسلف زكاة المال المستلف يعني القرض عند شخص هذا لا يخلو إن كان عند ملي متى ما طلبته أعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده سنوات ما دام أنه متى ما طلبت واعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه أما إذا كان القرض هذا عند غير ملي عند شخص ما يعطيك إياه إذا طلبته ولا تستطيع أن تخلصه منه إما لأنه ظالم وإما لأنه فقير وإما لأنه عزيز عليك ما تستطيع مطالبته مثل مال عند أبيك فهذا يعتبر على غير ملي المال على غير ملي للعلماء رحمهم الله في ثلاثة أقوال بعضهم يرى أنه يزكى في كل سنة وبعضهم يرى أنه إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة وبعضهم يقول إذا قبرته فاستقبل به حولا جديدا يقول انا ارسل مبالغ لاهلي واشتروا بها ارض وهذه الارض كتبوها باسم الجميع باسم اخوه والاخوات وهي من دراهمي فهل لي هذا اقول اذا تنازلت عنها لاخوانك من اجل امك وابيك ونحو ذلك فهذا حسن ومن البر واذا لم تتنازل فلن تأخذها إلا بحكم الحاكم ارفع أمرك إلى الحاكم الشرعي وينظر فيما تدعيه يقول أنا أكبر إخواني وعمري خمس وثلاثون سنة ولم أتزوج إلى الآن لأن العمل الذي أحصل عليه يقوم بالمصاريف والنفقة لي ولإخواني فما الحكم؟ أقول هذا عمل طيب وتؤجر عليه إن شاء الله بإنفاقك على إخوانك واخواتك وعسرتك وأنت مأجور في هذا العمل واحرص على الزواج لانك تاخرت كثيرا والزواج مطلوب ومامور به شرعا من اجل طلب الذريه فانت غير مخطئ في هذا لانك منشغل بالانفاق على اهلك لكن اذا تيسر لك الزواج فحسن ولا تلام بتأخير زواجك من أجل الإنفاق على إخوانك وأخواتك يقول السائل رجل له أولاد ولكنه أوصى لإذن ابنه بماله كله فهل يجوز له ذلك؟ هذا لا يجوز له ذلك لا يجوز الوصيه ما تنفذ الا في الثلث فاقل واذا وصى لابن ابنه وهو لا يرث مثلا لان له اولاد فلا يخلو ان كان يريد مكافاه الابن الابن هذا على ما دخل عليه من ماله ونحو ذلك فلا باس بهذا وإن كان يريد حرمان ورثته من المال فهو آثم وإن كان يريد الإحسان إلى ابن الابن هذا لأمر من الأمور فينفذ في الثلث فأقل ولا ينفذ في كل المال فسعد رضي الله عنه لما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وهو مريض في مكه قال يا رسول الله قد بلغ بي المرض ما ترى وانا لا يرثني الا ابنه واحده بنت فهل اوصي بكل مالي قال لا قال في الشطر قال لا قال فالثلث والثلث كثير فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بنصف ماله وسعد رضي الله عنه بقي بعد هذا الوقت وولد له أولاد كثير لكن حينما كان مريضا بمكة ما كان عنده إلا بنت واحدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنيا خير من انتذرهم عاله يتكففون الناس فالرجل حسب حسب نيته في الوصية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا كان قصد حرمان ورثته وأوصى بالمال مثلا لزوجه أو أوصى بالمال لولد أو لبنت أو ابن بنت أو ابن ولد أو نحو ذلك هذا ما يجوز له واذا كان اوصى لهذا الابن الابن الابن لكون ابيه متوفى او اوصى له بمبلغ لانه متفرغ لطلب العلم او لانه يبره ويحسن اليه ويخدمه فهذا له وجه لكن لا يوصي باكثر من الثلث يقول السائل إذا صليت الوتر في رمضان هل لي أن أصلي بعده آخر الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وأوصى بعض الصحابة رضي الله عنهم بان يوتروا قبل ان يناموا وهو عليه الصلاه والسلام غالب وتره السحر يعني قبيل الفجر فيقال مثلا من يثق من نفسه القيام فالافضل ان يكون وتره اخر الليل ومن لا يثق من نفسه القيام فيوتر قبل أن ينام هذا الذي أوتر قبل أن ينام ثم قام من آخر الليل هل له أن يصلي؟ نعم الوتر ما يمنعه من الصلاة هل له أن يوتر مرة ثانية؟ نقول لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة فنقول مثلا لمن يصلي مع الإمام صلاة التراويح والإمام في آخر التراويح يوتر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فنقول ما يحسن أن ينصرف قبل الإمام يعني إذا بقي على الإمام الوتر انصرف لا نقول صل مع الإمام يقول انا اريد ان اقوم اخر الليل او اصلي بعد التراويح قبل ان انام او اقوم اخر الليل وأصلي نقول اذا صليت مع الامام وصلى الامام صلاه الوتر ركعه فاذا سلم الامام قم انت واتي بركعه فتكون انت صليت ركعتين ثم صل ما تيسر لك قبل أن تنام أو بعد النوم ثم أوتر إذا انتهيت فإن أوترت مع الإمام وسلمت معه فلا بأس عليك لكن لا توتر مره أخرى ولا يمنعك هذا من الصلاة تقول مثلا أنا أوترت مع الإمام وسلمت معه ثم ذهبت إلى بيتك وتريد أن تصلي نقول خيرا حسنا صل نمت وبعد النوم استيقظت السحر وقبل السحور أردت أن تصلي تقول أنا أوترت بعد صلاة التراويح نقول لا بأس صل تقول أوتن مره ثانيه نقول لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليله فيحسن من المرء إذا صلى مع الإمام وهو ينوي ان يصلي بعد التراويح صلوات في الليل ان يقوم وياتي بركعه تشفع له الوتر الذي مع الامام فان سلم مع الامام فلا باس ويصلي ما تيسر له ويوتر ولا يوتر مره ثانيه اذا سلم مع الامام لا يوتر مره ثانيه وان شفع وتره مع الامام بركعه ثانيه او ترى عند نهايته انتهاء من الصلاه يقول السائل هل يجوز ان اعتمر عن والدي او والدتي المتوفان بعد ان اديت العمره عن نفسي هذا السؤال يتكرر من كثير من الاخوه وفقهم الله ياتي الى مكه بعمره ثم يحب ان يغتنم وجوده في مكه فيكرر العمره يعتمر عن ابيه يعتمر عن امه يعتمر عن زوجته يعتمر عن جده عن جدته وهكذا كثير من الاخوه والجواب ان المرء اذا دخل مكه بعمره ما ينبغي له ان يكرر ان ياتي بعمره اخرى اتى بعمرة يكرر الطواف يكثر من الطواف بالبيت في كل وقت ولا يخرج للحل ليحرم بعمرة عن أبيه ثم بعمرة عن أمه ثم بعمرة عن جده وجدته وهكذا ما ينبغي مثل هذا لأن هذا لم يكن من هدي السلف وإنما نقول إذا تمر وسافر الى المدينه لزياره المسجد النبوي او سافر الى جده لغرض من الاغراض او سافر للطائف واراد العوده الى مكه فيعود اليها بعمره واما هو بمكه يكثر من الطواف بالبيت وافضل اعمال العمره هو الطواف بالبيت والطواف بالبيت متيسر للمقيم بمكه قال بعض السلف لو انك مثلا است... اشغلت الوقت الذي تريد ان تذهب الى التنعيم لتحرم وتعتمر اشغلت بعضه في الطواف بالبيت لكان خيرا لك تطوف وتصلي وتطوف وتصلي وتطوف وتصلي خير من ان تذهب الى التنعيم لتأتي بعمرة لان افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت والطواف بالبيت متيسر لك وخير لك من تكرار العمرة يقول السائل فتاة اخوتها رضعوا معي اكثر من اربع او خمس رضعات ولكنها لم ترضع هي معي ولكنها لم ترضع هي مع احد من اخوتي فهل يجوز لي ان اتزوجها هذه تقول أخواتها رضعوا معي أكثر من أربع أو خمس رضعات ولكنها لم ترضع إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فهي حلال لك أن تتزوجها لأن أخواتها أخواتك التي رضعنا معك من أمك أما إن كنت رضعت مع أخواتها هذه من أمها فكل أولاد هذه المرأة الذين رضعوا معك والذين قبلك والذين بعدك كلهم إخوانك وأخواتك فلا يخلو إن كان أخواتها رضعوا معك من أمك فأنت لك ان تتزوجها وإذا كان كنت أنت رضعت مع أخواتها وهي ولدت بعد أو قبل فانت رضعت من أمها فتكون أختك سواء كانت مولودة قبلك أو بعدك يقول السائل ارض زراعيه لورثه معروضه للبيع قبل أربع سنوات فهل عليها زكاه خلال الأربع سنوات هذه الأرض المعروضه للبيع إذا كانت أرض ما قصدوا بها التجارة وإنما عرضوها للبيع ليأخذوا لي قيمتها فهذه ليس فيها زكاة وأما إذا كانوا اشتروها للربح والتجارة وعرضوها للبيع فيجب أن تزكى في كل سنة لأنها عبارة عن عروض تجارة مثلا عرض اشتريتها بمئة ألف تأمل الزيادة بقيت عندك سنوات وأنت عرضها للبيع واشتريتها من أجل الربح فهذه فيها الزكاة تقوم في كل سنة وتؤدي زكاتها أما إذا كانت هذه الأرض ولدتها من أبيك أو اشتريتها لتبني عليها مسكن او اشتريتها من اجل ان تبني عليها عمارة للتاجير ثم اعرضت عن هذا وصرفت النظر عنه واردت بيعها فهذه ليس فيها زكاة لانها لم تكن عروض تجارة يقول السائل أتينا قبل شهرين من الجنوب وأحرمنا من الميقات وأدينا العمرة ولكن نريد أن نعتمر في رمضان فمن أين نحرم؟ ما دمت أتيت قبل شهرين بعمرة وسكنت وجلست في مكة وتريد أن تحرم أن تأتي بعمرة في رمضان فنعم فلا بأس عليك إن شاء الله وتحرم من الحل ما تحرم من دارك في مكة ولا من داخل حدود الحرم وإنما من خارج الحرم يعني من التنعيم من عرفات من الشرائع من أي مكان خارج حدود الحرم يقول السائل امرأة مطلقة توفت وعندها بنت وولدين ولها ذهب ومجوهرات هل يجب علينا ان نتصدق بالذهب باعتبار صدقة جارية او نعطيه اولادها اذا ارادت الصدقة بمالها وهي صحيحة غير مريضه فلها ذلك ان تتصدق بكل ما تملك اما اذا كانت مريضه فما يجوز لها ان تتصدق الا بقدر الثلث وتبقي الثلثين للورثه النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقه أحضر أبو بكر رضي الله عنه كل ماله وأحضر عمر نصف ماله رضي الله عنهما فللمرء أن يتصدق بما شاء من ماله في حال صحته أما إذا مرض فلا يتصدق إلا بمقدار الثلث فأقل والله أعلم